بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في الأراضي التي انتقلت من الكفار إلى المسلمين وهي حسب ما ذكره الشيخ الأنصاري أربعة اقسام وحسب ما أطاف إليه السيد الخوئي رحمه الله خمسة اقسام ورابعها ورا هو البحث المهم الباطع من بحث الأراضي وهو وهي الأراضي المفتوحة عن وتن ولكن قلنا خل نطوف تطواف ولو السريع على الأقسام الاربعه الأخرى وهو الأول والثاني والثالث والخامس ثم ننتقل إلى نتفرغ لبحث الأراضي المفتوحة عن مثل كان القسم الأول ما بحثناه من الأراضي التي أسلم عليها أهلها هذا القسم الأول كان وقد بحثناه وانتهينا عنه القسم الثاني الأراضي التي انجلوا عنها وخلية سبيلها للمسلمين وهذا لا اشكال في انه من الانفال كما هو صريح الروايات على العموم الروايات اكثرها مجتمعة في الوسائل الباب المجلد التاسع حسب طبعة آل البيت الباب الاول من الانفال تستطيع ان تراجعوها انا اشير الى بعض تلك الروايات والبعض ما يلي صحيحه حفص بن البختري هذا انا قديما كنت اقرا بختري لكن بالمراجعه تبين انه بختري هذا رواه الطريحي رحمه الله صاحب مجمع البحرين رواه في كتاب له باسم روابط الأسماء واللواحق صفحه 58 بحسب طبعة مطبعة الحيدري هناك الشيخ الطريحي ضبطه بعنوان البختري فس هذا ما على أفك بختري بختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأنفال ما لم يجف عليه بخيل ولا ركاب. خب هذا يشمل الأرض التي انجلع عنها. الأرض التي انجلع عنها خذ داخل تحت الأرض ما لم يجف. الأنفال ما لم يجف عليه بخيل ولا ركاب. أو قوم صالحوا هارميهم له او قوم اعطوا بايديه ماذا ميمن المهم العنوان الاول الانفال ما لم يجف عليه بسائل الملاركات انا جايب يلي الوسائل اذا تردون اطلع اقرأ من الكتاب والا لا عنوان الحديث الاول من الباب يعني يعني الحديث الأول من الباب الأول من الأنفال صفحة 521 حسب طبعة آل البيت وهذا موجود تردون أطلع من الكتاب ما تردونها راجعوا أيضا موثقة السماعة سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربه أو شيء يكون للملوك إلا أن يقول ومنها البحرين لم يوجف عليه بخيل الملاركة شاهدوا هنا ومنها البحرين لم يوجف عليه بخيل الملاركة يعني انجلوا عنها آلها معنى لم يرفع يده خل المركبه يعني تركوا راحوا ف بلي شو اسلم اسلم عليه اسلموا عليه اسلموا عليها ما دار كل شيء اسلموا عليها تركوا المحرز فليكن هكذا لكن ال فليكن اسلموا عليها مو مشكله لكن هذا داخل هذا العنوان اللي اعطاه الامام هذا الامام عليه السلام لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب إذن كل ما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب من, من الانفال وهذا شاملون للأراضي التي انجلب عنها وخلية سبيلها للمسلمين سأقولوا أن البحرين أسلموا أنا ماذا هذا إراد لمراجعة تاريخية لعله أسلموا لكن العنوان المعطى في لسان الإمام عليه السلام هذا لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فإن كان لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب تصبح من الأنفان وهذا يشمل هذا العنوان الأراضي التي انجلوا عنها وخليت السبيل على المسلمين. هذا. خل سأطلع الرواية أشوف. قالي. ما موجود في الرواية إشارة إلى ها ها ها النص هو هذا سالته عن فال فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها السهم قال ومنها البحرين لم يجف عليها بخيل ولا بس سأنا ما أعطي هذا بحاجة إلى بحث تاريخي نرى أنه هل أسلم أو لا على كل حال سواء أسلم أو لا هذا العنوان إحنا نأخذ بهذا العنوان الموجود في العنوان الموجود في كلام الإمام العنوان هذا لم يجف عليه بخيلنا الركاب فأفرض لو لو بادأ أهلها وانجلوا أهم لم يجف عليه بخيلنا الركاب التي انجلوا عنها وخليت سبيلها للمسلمين هذا عنوان القسم الثالث الأراغ التي باد أهلها يعني هنا عنوان انجلوا عنها وخليت سبيل المسلمين الأراغ التي باد أهلها يبدو أنه هذا هلك أهلها بعد أهل هذا هذا يعطيه معنى أنه هلك أهلها وهذا موجود أيضا في عدة روايات لا إشكال في أن هذه من الأنفال كما شهدت بذلك النصوص من قبيل صحيح حفص بن البختري نفس الصحيحة التي قرأناها قبل دقائق وقلنا أنه بختري ليس بختري عن أبي عبد الله الأنفال ما لم يجف هذا وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله هذا كل أرض خربة معناه أنه له بعد وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء نفس المصدر الحديث الأول صفحة 501 عشرين. هذا قرأناه قبل دقائق هو هذا موثقة سماعة. سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك الأرض الخربة هي عادة الأرض التي باد أهلها نفس الباب الحديث الثامن هم قرانا قبل دقائق موثقه اسحاق سالت ابا عبد الله عن الانفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلا اهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للامام هذا ما يخصني الذيل مداخن في بحثنا لكن الصادر القرى التي قد خربت وانجلا اهلها مرسلة حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح وله بعد الخمس الأنف يعني ضمن المرسلة مقطع موجود وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها إلى غير ذلك من الروايات القسم الخامس أرض الصلح. أنا زين فصلت إلى أرض الصلح. تذكرت الكلام الذي ذكره بعض الاخوه أمس في بالنسبة لخيبر قالوا قال بعض الحضار حفظهم الله أن خيبر مفتوح عنوة. هو الحق معهم. الحق مع هذول الاخوه اللي أمس قالوا أن خيبر مفتوح عنوة. صح. خيبر مفتوح أنوتن ليس من أرض الصلح. نعم بعد ما فتح أنوتن صالحوا رسول الله أنه خوف. فتحتوه فتحتوه لكم لكنه بقوه تعت إدنه وننضيكم الخراج هذا صحوار. لو أن أحدا سمى بأرض الصلح بهالمعنى فليكم لكن هذا ليس أرض الصلح المصطلح الذي ليس مفتوح عن وتنم وهكذا إنما مفتوح أن بلا شك على كل حال الغلس الخامس أرض الصلح أو أرض الخراج على بعض التعابير لعل التعمير الأدق أرض الصلح لأن الخراج يشمل أرض الخراج يطلق حتى على المفتوح عن وتنم يسمى أرض الخراج على كل حالة لا هذا أنا راجعت كلمت أرض خيبر يبدو كان إضافة مني ما موجود فيه ما موجود في كلام السيد الخوي أنا راجعت راجعت دققت في الموضوع اللي قال للإخوة راجعت شفت هذا أرض خيبر هذا تمثيل مني كان وخطأ كان هذا التمثيل فشطبت عليه خب هذا أرض الصلح السيد الخوي رحمه الله هكذا ذاكر عبارة السيد الخوي هذه يقول وهي تكون تابعه لكيفية المصالحة هذا أرض الصلح لمن ملكيته ترجع إلى من يقول السيد الخوي هذا راجح إلى المصالحة كيف يتصالحون مع ولي المسلمين فان صلحوا على ان تكون الاراضي ملكا لهم ويؤدون الخراج كانت مملوكا لهم وان صلحوا على ان يكون الاراضي ملكا للمسلمين فكذلك هذا عبارات الشيخ خليل ما ادي هذا المطلب اما انه مثلا مستنبط من مقتضى القاعده لعله قاعده حينما يصير الصلح بين المسلمين والكفار لا بد يطبع الصلح بعد ان صلحوا ان يكون ملكا للمسلمين فملكا للمسلمين وإن صلحه ان يكون ملكا للكفار فملكاً للكفار لعله هذا منشأه ما ذكره هنا ولكنني استقصيت يسبب المقدار الموجود في المسائل مثلاً كل الوسائل هما راجعت بالمقدار الموجود في الوسائل أنا استقصيت روايات أرض الصلح كلها مجمع أن أرض الصلح من الأنفال للمسلمين أو من الأنفال أو للمسلمين إما للإمام أو للمسلمين مو يمكن هم أن يكون بمغترب الصلح ملكا للكفار. أسا كل أقرأ لكم كل روايات عنوان أرض الصلح. شوفوا شنو أولا صحيحة عفص بن البختري التي أشعرنا إلى اللي, اللي قرأناها عن أبي عبد الله قال الأنفال ما لم يجف عليه بخيل ولا ركا شوفوا الأنفال الأنفال يعني ما للإمام بعد نحن نذي أن الأنفال للإمام الأنفال ما لم يجف عليه بخيل ولا ركا أو قوم صالح هذا شاهدناك على قوم صالح صالح هذا يقول للإمام ماذا يقول أنه الفتوى الوارد في كلمس الخلق ما موجود به أنه هذا يتبع الصلح هذا يتبع الصلح يبدو استمواطن قلت لكم بعله بمختلف القاعدة مثلا وإلا الرواية ما تقول لك بعد هذا قوم صالح هذا قلنا الحديث الأول من الباب الأول من الأنفال اثنين مرسلت حماد والأنفال كل أرض خربه قد باد أهلها وكل أرض لم يجف عليه بخيل ولا ركا ولكن صالحوا صلحا الشهدون وأعطوا بأيديهم على غير قتال هذا هم دايبوا هذا من الأنفال قال صريحا انه للامام لان الفل للامام كيف يقول سي الخياط رحمه الله انه هذا يتبع الصلح لو صالح انه للامام فللامام او للمسلمين فللمسلمين ولو صالح انه للكفار فللكفار ما هو الرواية ايضا خب هذه مشف حماد الحديث الرابع تردون طلع من الكتاب أو لا راجع الخليص الرابع من الباب الأول من أنفال ثلاثة رواية محمد ابن مسلم بسند فيه سند الشيف إلى علي بن الحسن بن فضلا أنا هالكلمة اللي تذكرها بسند فيه سند الشيف إلى علي بن الحسن بن فضال بهذه أريد أن أشير إلى نقطة الضعف الموجودة في السند باعتبار أنه لا تذكرون في أبحاثنا السابقة كان عندنا نوع ملاحظة على أساند الشيخ الى علي بن حسن بن فضال بحث مضى في أبحاثنا القديمة كنا نقول هذا فيه ما يتم مساندان ومن يقدر نميز انه حينما ينقل عن علي بن حسن من فردال هل ذاك الغير التام أو الأساني للأخرى التامة لأنه ما قال الشيخ أنه دائما دا ما أندفت عموم يدل على أنه ذاك السند التام مشترك في كل ما ينقله عن علي بن حسن من هذه النقطه الضعف موجودة على كل حال كثير من ال فقها أم يهتم بعن نقطة ولا عندنا سيد الشيخ لا الحسن النعالي من فضلتها إس فيه فيه العبارة ما كان الأرض ما كان من الأرض لم يكن فيها هراءة دام أو قوم صالح الشاهد على كلمة أو قوم صالح وأعضه ب هذا يقول الأنفاق أو بصراحة هذا أنفاق يعني مو أنه بأي شكل صالح هو صالح أن يكون للإمام أو للمسلمين أو صالح أن يكون للكفار إيشي هم ما موجود في أي مكان أيضا هذا الحديث العاشر مع هذا اللي قرأناه الحديث العاشر وأسأل أمامنا تردون الحديث العاشر صفحة 527 بعد رواية محمد بن مسلم بسند فيه هم هذا أقول بسند فيه أدشير إلى نقطة ضعف السند بسند فيه سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال عن سند بن محمد فيما أذكر يوجد عيد في سند بن محمد أيضا فأنا كاتب الشكل بسند فيه سند الشيخ إلى علي بن حسن بن فضال عن سند بن محمد سمعت أبا جعفر يقول الفي والأنفار خواهد الفي والأنفار صريح في أنو الإمام ما ما ريخل يعني أنو إما وإما مبي الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقه الدماء وقوم صالحوا وأعضوا بأيديه شاهدنا هذا قوم صالح فجميع روايات أرض الصلح كلها بلا استثناء ضد فوتس السيد الخوي اللي ذاكره فكيف كيف أن السيد الخوي رحمه الله كانما لاحظ مخطط القاعده وأغفل النصوص على كل حال الان لنفترض تنزلان ولصالح السيد الخوي رحمه الله لنفترض ان هناك حديث مطلق ما ما لقيناش حديث مطلق حديث مطلق يدل على ان الصلح نافذ الصلح بين الكفار وولي المسلمين نافذ فسواء صالحوا صالح ان تكون الارض للمسلمين او للامام او صالح ان تكون الارض للكفار نافذ الصلح لو فرضنا وجود هكذا اطلاق نحن نضطر لو وجدنا كذا إطلاق وما وجدنا نحن نضطر أن نحمله على الأحقية وعلى الملك وذلك جمعا بين هذا الإطلاق لو كان وبين تعبير الأرض كلها لنا الأرض كلها لنا لو كانت رواية الكابلي اللي احنا قلنا صحيحة لو كانت ذي كطعيثة كما هو مختبى مباني السيد الخوي رحمه الله خب رواية ابي سيار خب يأتينا صحيحة حتى على من السيد الخوي وبياء الارض كلها لنا الارض مختبى الجمع بينها وبين بين الارض كلها لنا وبين انه يمكن أن يصالح الكفار بأفرغوا ظاهر الإطلاق أنه يصالح ولو أفرغوا أن يعدنا إيشي إطلاق أنه يصالح ويعطى بير الكفار لكن نحمله على أنه يعطى بير الكفار بعنوان حق الأولوية لهم وليس بعنوان الملك الملك الأرض كله لنا طبعا هو اخو رحمه الله هذا ما اذكرك اقتراض على السيد الخوي وفخم ابانيه لانه هو اصلا اصلا ما امن حتى صحة ابي سيار صحة ابي سيار وان كان آمن بصحة سندها وهو صحيح سند لكنه ما امن بالدلاله لانه فسر الأرض كله لنا فسرها بتفسير عرفاني على ما شرحنا يعني من باب أن الدنيا والآخرة كل للإمام من هالباب خب الآن يجب أن نرجع إلى إلى البحث اللي كان هو المهم عندنا قلنا نضيف تطواف مختصر على باقي الأقسام حتى يكون الكتاب كامل من هالناخية كتابتنا كامل من هالناخية خب طفنا نعود إلى ما هو المهم الذي به التواءات كثيرة فلا بد من دي. نعم. الرواية تغطوه. غطوه لو كانت ساكنة الرواية على المقصود. رأيت مستوى مع الرواية. خلال مراسلات صلح الإمام والفار. شلون خوب من ماذا يعني يمكن أن يقال واحد يقول ذيك؟ يعني ذيك قالت الإمام مخصوص بما إذا لم يقع الصلح على عنواني ان يكون للكفار قد يقال هكذا لكن مع تعبير الارض كلها للامام والذي قلنا انه في لهجته ابي عن التخصيص ما يمكن هذا بعد صح مثل ما تقولون يمكن ان لو فرضنا وجود هاتشي روايه مطلقه وماكو كان بالامكان ان نعقد معارضه بينها وبين تلك الروايه اللي قراناها لكن لو عقدنا معارضه بين هذه وديش قد واحد يقدمها يقدم هذه قد واحد يقدم ديش لكن عنوان الارض كلها لنا اشرنا اظن فيما سبق ان هذه هاي اللغه لهجه الارض كلها لنا ابي عن التخصيص وعليه فمع وجود هذا يجب أن نحمل على احقيه والتي, والتي لهجتها لهذا ما كان اشير عليه والتي عن التخص الان نجي على الأراضي المفتوحة عن وتن الشيخ الأنصاري رحمه الله نبدأ عارثا قديثنا بمقطعا من كلام الشيخ الأنصاري ثم نبحث الشيخ الأنصاري رحمه الله قال في المكاس أنها كسائر ما لا ينقل من الغنيمه أساسا يقول الشيخ الأنصاري ما الغنائم التي لا تنقل ما يعطى منها ما تعطى منها قصة للمسلمين إنما للأمن إنما أنفال وللإمام كالناخب والأشيار والبنيان إذن ما تعطى بل هذه يقول الشيخ للمسلمين كاف للمسلمين لكن للمسلمين كاف يعني لعنوان المسلمين مو أنه تقسم على المقاتلين التقسيم إنما يكون في الغنائم المنقوله أما الغنائم غير المنقوله كالنخل والأشيار والبس والمسلمين أفوا والبنيان للمسلمين كافة إجماعا على ما حكاه غير واحد كالخلاف والتذكر وغيرهما إلى آخر عبارة الشيخ السيد الخوي هم يقول يقول أما الأراضي التي هذا في التنغيح الموجود أما الأراضي التي أخذت منه بالقهر والغلبة أنت أنا تنغيح ما جاي يجعي فهي ملك للمسلمين فتوان ونصا وهي التي تسمى بالأراضي المفتوحه عن يبغى أن نبحث النصوص بحث النصوص بها شيء ما للتواء وبحاجة إلى دقة هذا كنا نبحث إذا انتهينا من هذا فقد انتهينا من بحث الأراضي ويجب أن ننتقل إلى بحث الوقف إن شاء الله فالآن نقف إلى هذا الحد غدا البحث تعطيه